جرب جرب جرب جرب, جرب جرب جرب جرب جرب ان تكافئ الناس دون علمهم عندما تقف بين يدي الله و ت س أ ل لنفسك العفو و ا ل م غ ف ر ة وتطلب لها من خ ي ر الدنيا و ا ل آ خ ر ه تذكر أ و ل ئ ك الذين قدموا لك أ ي شيء الذين منحوك من وقتهم وجهدهم وفكرهم لست ب ح ا ج ة لطلب شيء لنفسك بعد ذلك فالملك الذي يؤمن على دعائك يقول و لك بمثل